<تصفيق> يا أيها الذين آمنت الله وقولوا قولان سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد افاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها كل مهدسات برعة وكل برعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحديث الثالث والعشرون حتف البصير في بيان ما توسل به الضرير في بيان ما توسل به الضرير عن رثمان ابن حليف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أضع الله أن يعافيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوته وإن شئت فهو خير لك قال لا بل ادعو الله لي فمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة, نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه في ففعل فبرئ الرجل هذا الحديث عند أحمد واللفظ له وكذلك عند التلمذي والحاكم وابن خزيمة قال التلمذي هذا حديث حسن صحيح وريب قال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرط البخاري وفقه الذهبي وقال الطبراني في المعجم الحديث صحيح أيضا صححه البياقي وأبو عبد الله المقدسي ذكره شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى محتجا به على مشروعية التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال البياقي وروينا في كتاب الدعوات بإسناد صحيح الصحاح من المعاصرين شعيب الأرنوة العلام الأباني أحمد الله الجميع فقط ما في أحد الرواة رواة هذا السند في قول لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وليس الخطمي. وقالوا أن هذا النفي الذي عند المذيلان هذه نسخة غير صحيحة كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر. ففي نسخة الشيخ أحمد شاكر أن الترمذي قال ذلك على إثبات قال إنه الخطمي وليس على النفي فالجمهور تقول على أن هذا الراوي هو الخطمي فما ورد في بعض نسخ الترمذي أنه قال ليس خطمي فهذا خطأ في النسخ وقد نجح ذلك الشيخ الإسلام أن هذا الراوي هو أبو جعفر الخطمي لا الرازي أنا عندي اثنين أبو جعفر الرازي أبو جعفر الخطمي الخطمي الراضي ضعيف، والذي في الحديث في سنة هذا الحديث هو الخصمي وهو ثقة يؤخذ حديثه، يعني يصدق بحديثه. الفوائد أو المعنى العام لحديث الباب. أول نبدأ بالمعنى العام لحديث الباب. يروي الصحابي الجليل عثمان بن فريض. أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أُنْوَى اللَّهَ أَيُّ عَافِيَنِ كان ضريرا البصر فأتى بنفسه بذاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله له برد بصره فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أمعين بين فاضل وفضل مفضول إيش الفاضل والشيء الأفضل إيش المفضول هو الأقل في الأفضلية زي الراجح والمرجوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت ترك برد البصر أي برد البصر وإن شئت صبرت هو خير لك كما أتت المرأة أيضا قالت للسلم إني أسرع وإني اتكشف أض الله لا أسرع قال إن شئت تضرطي ولك الجنة وإن شئت دعوت رك قال أصبر ولكن أض الله لألا أتكشف في رواية إن الخبيث يتكشف فدع على لكن هنا في هذا المقام الرجل قال لا بلده سلم خير بين الفاضل والمفضول إيش المفضول المفضول أن يتعدى الرجل المفضول الشيء المفضول أن هذا الطريق تعجل الشفاء في الحياة الدنيا فيرد بصره هذا المفضول وأما الفاضل أن يصبر على هذا البلاء فيكون ثوابه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة وفي رواية إذا ابتليت عبدي بعينيه وفي رواية أيضا رواية ثالثة يقول الله يا ابن آذم أخذت كريمتك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة أخذت كريمتك العين تسمى كريم الإنسان يكرم بها والإنسان الضرير قد لا به الناس وقد يغمزون عليه ويرمزون ولا يعبأون بحضوره لذلك الإنسان يكرم ها إذا كان عاقلا بخلاف المجنون ايضا من اذا إذا كان مفسرا، ها بخلاف مثلا الضريح قد لا يعبق وهذا أمر واقع يعني الناس ناس خاصة لم يكن عندهم دين لا يعبقون به وقد يغمسون عليه ويلمسون صح؟ ف الله جل يقول يا ابن آدم أخذت كلمتك أو كلمتيك نعود نقول أن الرجل ها في هذا الحديث فضله إذا بينه إذا تلت إذا تلقيت عبدي بحبيبتي وفي بعينيه أصبره عوضه منهما اي مكانهما الجنه طيب تفضل إذن الرجل لما خير بين الامرين بين الصبر على البلاء وبين ان يرد اليه بصره اختار العاجلا وتعجل إجابة الدعاء قال بل دعو فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المضاء ويتغضى ويصل لركعتين ويدعو بهذا الدعاء لهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربيك حاجتي هذه فتغضى وتشقال وتشفعني فيه وتشفعه فيه وهنا كما ذكرنا وكما سيأتي المغطرك بين المانعين والمجوزين في مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم معطرق نقول أولا الفائدة الثانية في أقسام التوسل ينقسم التوسل إلى أقسام ثلاثة مشروع بالكتاب والسنة والإجماع محظور بالكتاب والسنة والإجماع وبينهما قسم ثالث مختلف فيه مشروع ومحظور ومختلف فيه اولا القسم الاول التوصل المشروع هذا الذي رغبت فيه ادله الشرع قال تبارك تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اتقوا إليه الوسيلة اي مع تقوى الله عليكم ان تتحروا كل ما يصل بكم كل, أن كل ما يصل بكم الى الله من صدقات من إطعام من صيام من قيام من اعمال صالحه فالوسيله ما يتوصل به الى الشيء فوسيلتك إلى ربك ان تتبع كل ما يصل بك إلى ربك من الأعمال الصالحة وقال تبارك تعالى ويبين حال عبادي الصادقين أولئك الذين يدعون ذكر الذين يعبدون العزير ويعبدون حيث ويعمدون الملائكة قال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل ما معنى الله جل يخاطب وينكر على الذين يعبدون عيسى، فيقول لهم أولئك الذين تعبدونهم هم أنفسهم، لأن كذا أنفسهم شيء، هم أنفسهم يتوصل. يسعون إلى ابتغاء الوسيلة التي تقربهم إلى الله. لا تأتي الأقسام المشروع هي أقسام ثلاثة، أنت تواصل في القسم الأول التوسل بأسماء الله وصفاته وفعالي، التوسل التوسل بأسماء الله ده القسم الأول نعم نعم نعم نعم التوسل أقسم ثلاث مشروع وممنوع محبور ومختلف فيه نأتي يعني ده قسم الأول مقسم أقسم ثلاث ألف باء ج فالقسم الأول نتوسل مشروع أن تتوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله قال سلمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي ألمت عليه وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين المعنى أنني أتوسل وأيك بصفتك التي هي من أخاص صفاتك صفة الوحمة وأدخلني هذا الشاهد برحمتك في عبادك الصالحين فتوسل في دعائه لربه بصفة الوحمة فعندنا أيضا حديث محجد ابن الأضرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته يتشهد فقال هذا الرجل وكان يعني صوته كان مرتفعا فسمع قال هذا الرجل اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولا جمودا ترى أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت غفور رحيم هل هذا الرجل دعا أنت توسل دعاء ثانية بيقول هذا رجل اللهم اني اسالك بانك انت اللهم اسالك يا الله بانك انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت هل هذا دعاء ان توسل دعاء ان توسل توسل دعاء في فرق ان اقول اللهم اغفر لي ذنبي اسمه ايه توسل اسمه ايه واحد اسمه دعاء اللهم اغفر لي ذنبي هذا دعاء لا لا ولم أقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد فهذا توسل الله بأسمائه وصفه فإنسا لما أقحب على ذلك فقال قد غفر, قد, غفر قد غفر له قد غفر له قالها ثلاثة ايضا وعلى نفس النوال حديث انس ايضا الحديث السابق عند أحمد بسنة صحية والحديث الآتي هذا عند أبي, دو... أبي داود و التلمبيه بسنة صحية أيضا فكل ما نسكه من الحديث حديث صحيح إما في الصحيح أو صحيح صدّم الحديث لا عند أحمد بسنة صحية والقادم الآن عند أبي داود و التلمبيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو اللهم إني أسألج بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديه السماوات الأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قال لقد سأل الله باسمه الأعظم سأل الله بسمى دعاء باسمه الأعظم بسمى توسّف فأن تقول اللهم فلي وأن تقول اللهم إنك أنت الله عز وجل أحد المَنَان يا حي يا قيوم قال لقد سأل الله بسمى قال الله من لك الحمد لا now realized that وفي حديث جابر alone لما did not see Meta الدعاء as وفيه قال and then the word of Allah There was great So when Angela Kim entra� for Nazifeng He إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. فهنا يتبرع العبد إلى الله من العلم والحول والقوة، ويتوسل إلى ربه بصفاته. قال: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وحديث أيضاً عمر بن ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع فيقول: اللهم بعلمك العظيم. بقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة او ما علمت الحياة خير لي وتوافر ما كانت له فخير لي فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك بعلمك هذا دعاء ومتوسل بصفه العلم واستغذك بقدرتك دعاء يتوسل فيه بصفه القدره ومما صح عن ابن في هذا الباب كان يقول اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة التي أنعمت بها علي وبلائك الذي ابتليتني وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة أسألك بنعمتك السابقة التي أنعمت بها علي وبلائك الذي ابتليتني وبفضلك أن تدخلني الجنة إذن هذه الحديثة تدل على أن العبد من فقهه إذا ما دعا رب الله يتعجّل كما ورد في حديث فضاله من السلام لما سمع رجلا يدعو ولم يسمي الله ولم يذكر, لم يذكر, لم يذكر الله ولم يصلى الله عليه السلام السلام قاله عجل هذا عجل هذا تعجّل لما لأن الرجل لم يبدأ دعاه بذكر الله ولم يصرع عليه السلام السلام ماذا قال عجل هذا عجل هذا ثم قال للسلام إذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يضع بما شاء هذا من أدب دوتر أدب الدعاء لا. فليس من أدب الدعاء أن ترفع إليك الله, الله في الله رحمه وين الثناء على الله ثم الصلاة عليه كما فصاحنا ضمر الله قال كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي وهذا موقف له حكم الرفع. فمن أكد الآداب الذي تقال عند الدعاء أن تبدأ إذا صلى أحدكم يعني يعني إذا صلى أحدكم آه إذا صلى أحدكم فاليبدأ بتحميد ال بتحميد ربي سبحانه عليه ثم يصلى عن سده. قال ثم بما شاء النوع الثاني من أنواع التوصل المشروع التوصل بالعمل الصالح التوصل بالعمل الصالح فهذا يستقرأ من الكتاب ومن السنة الذين يقولون ربنا إننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا والمعنى نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا هذا توصل بالعمل الصالح وأيضاً ربنا آمن بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين فالمعنى اللهم إننا سألك بأننا آمن بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين ومن السنة أشهر ما يستدل به حديث أشهر ما يستدل به حديث السلفة الذين اغلقت او اضلقت عليهم لما نزل مطر شديد فدخلوا في غار اضلقت عليهم صخره فقال أعقالهم اعلموا انه لا ينجيكم عند الله الا ان تسالوا الله بأخلص اعمالكم او باصدق اعمالكم فتوسل الأول بأمانته مع أجيره او توسل الاول ببره بامي والثاني بعفته عن الزنا والثالث بامانته مع الاجير فخرجت، فانفرجت الصخرة انفرجت, انفرجت صخرة فخرجوا يمشون هذا يعلمك أنك في أشد الكربات والمحالك والمضايق والملمات أن تستحضر عملا صالحا تتوسل به إلى ربك فهؤلاء الثلاثة لم يقول اللهم مفلج عنا، بل توسلوا إلى الله بعمل صالح وبها سألوا ربهم الانفراج ففرج عنهم والانسان لم يكن ثاني يعني في غار في الدنيا بيروم ومضايقها ما هي الا غار كبير ثم نحن مقدمون على ما هو أسوأ من الغار الكروبات يوم القيامه كلاوساي صحيح الحديث عدم النبعه صحيح نعم وكده توضاح الموضوع اللي تبع صح هذا عند أحد بسان صحيح قالت المزيح حديث حسن صحيح صعب صح الحجم والدهج فهو لا يتمثلوا بأعمالي صالحة أيضا يدل على التوصيب بعمل صالح حديث برؤيدة الأسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعم فيقول اللهم إيه أسألك بأني أشهد اللهم إني أسألك بأني أشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الى اخره فقال سلم والذي نفسي بيدي لقد سأل الله باسمه الاعظم ومما صح عن المسعود في هذا الباب توصل بعمل صالح قوله اللهم اني اللهم دعوتني فأجبتُ وأمرتني فأطعتُ وهذا صحرٌ فافعل اللهم إن اللهم دعوتني دعوتني بالإيمان ما يعني أن طريق رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنك دعوتني فأجبتُ وأمرتني فأطعتُ وهذا صحرٌ فافعل أيضاً يدخل في هذا الباب توصي بعمل الصالح أن تتوسل بالإيمان بالله وبرسوله اللهم حينما نظر فقول اللهم إننا نسألك بإيماننا بك وطاعتنا لك وإيماننا برسولك وطاعتنا له فاقي لنا جنوبنا وفرجعنا كوربنا إلى آخره القسم الثالث أن تتواصل دعاء الصالحين التوسط بدعاء الصالحين والمعنى أن تكون محسن الظلم محسن الظلم بأخذ لك في الله تصدق في ديني و... تحب لطاعته فتقول يا فلان الله لي بكذا وكذا فيعدك بذلك ثم تزال أنت فتقول اللهم اني أسألك بدعوة أخي فلان أن لي كذا وكذا اللهم شفعني فيه وشفعه فيه ما الفرق بين قولك شفعني فيه وشفيعه فيه، ها شفيعني فيه أنا الآن أسألك أسألك يا رب ها أن تستجيب إيه دعائه فيه فده معنى شفعني فيه وشفيعه فيه أي أق أي يقبل دعائه الذي سادعوه به لي. مش هون الأخ وعدني أن سوف صوفاء لي أنا الآن مثلا في في أشكال وفي هم فجت في الأحمد. كنت أذكر في ديني خلك أحمد عليك إذا الله علية كذا وكذا فيعدني بذلك ثم انا فاقول ادعو انا اللهم اني اسالك واتوسل اليك بدعاء اخي خلد ان تفرج عني كذا وكان وتحدد نفس الامر ده ايه طلبت منه ايه من اخيك ان انا انا والله عليك فتقول اللهم شفعني فيه اللهم شفع واشفعه في شفعوا شفعني فيه انا الان اسالك ان تقبل دعاه ليه لي شو ها سوف يدعو لي ها سوف أحمد سوف يدعو لي لا لا تكتب الآن لحظة لا تكتب سمعي بفهم الأول إيش هم هولتي أحمد سوف يدعو لي صح لما وتشفعني في أنا الآن أدعو يا رب أنا أسألك أن تقبل دعائه لي تقبل شفاعتي أنا بشفع أحمد ها إذا إن أنت تقبل نعود لي بشفعني بشفع له عندك اللي انت تقبل دعاه هيدعيني اه ها فأنا خايف مثلا ممكن دعاه مثلا ما يستجبش مثلا فيا رب انا بشفع له ان انت تقبل دعائه ليا ده المعنى شفعني في. وشفعه فيه وشفعه فيا قول انت راح يدعيني ها فع لما يدعيني اكيد عند ربنا وفعلا الشفاعه عند ربنا هقول له شفعني اقبل شفاعته فيا شوبي مش انت هتدعيني خلاص عند ربنا ها يا رب يا اخي ساء ان انا يا رب اقبل كما وتلك فقبل شفاعته فيه، آه هو حي حيديعني عندك؟ قبل دعائه صار صارنا كده؟ نعم. ووو الرجل أحمد نحن قاعدين شفنا في وجهه. مرحبا للوين؟ نحن في الوين؟ سال قال سال قال قوم فطوضوا وصلي كل ثم قل اللهم يا محمد نتوجه بك إلى ربي يا محمد نبي الله الرحمن بك إلى ربي فتخب حاجتك. هاي اللي فشفعني فيه وشفعه فيه. هذه رواية صحيحة. وهذا رفض أحمد. صدقني يشفع النبي؟ يعني يشفع النبي؟ يشفع للنبي يعني أنا الشخص يعني. ها؟ سلام لكن أنا أرادت أن أخطاء زيادة. فأقول يا رب سلام مستجابة. لكن تقبل لأني لأني لا أستحق لا لا لا أستحق ذلك أنا مقصر مثلا أنا أصل ضمير مثلا مثلا كنت مقصر فخش أن ترب دعوة النبي ليس للسالم لعوز تراب ولكن لأنني لا أستحق ذلك فقبل شفعته في يس هو الله فاقبل يردني فقبلت دعاءه وشفعني فيه أننا قال أسألك أن تقبل دعائه فاقبل دعوتي هذه لقبل دعاءه في أبوال عليزة صحيح اللفظ الأحراض طبعا صحيح فهم نشفعه فيه وشفعني فيه طيب طيب كده يمكن مثلا ده أن أقولها كده عشان هو بيش عمعوا بهمتهم طبعا سأل ما هيجأ أي حد يدعيش بعد هنا بقى, بقى هل كان هذا التوسل بدعاء النبي حقا الرجل الضارب توسّل بذات النبي ووجهه. عُنِيَ عَنْ النَّسَالِ. هذا المقصود في بيان في بيان. هذا بيه ما توسّل بالضارب وهذا هو المعنى. مَقُولَ آَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ. هم قالوا الأفضل التعبير بنبيك أي ذات النبي. وعلى هذا فهذا نقول هذا الرجل إلى يوم القيامة لجميع الناس أن يقول مثل هذا الدعاء. الدعاء أن هذا التوسّل بدعاء النبي قالوا هذا مخصوص فقط على الواقع هذه لا تتعجلوا لا تتعجلوا فيه في قلت لك قال تكتب لأ دم فهمت خلاص فهمته وأنت وشفعه فيه في في في إذن النوع الثالث التاسع الصالحين طبعا على رأسيه من السلم كما في حديث الباب كما في حديث الباب أيضا من أدلة هذا النوع ما فعل ما عمر في عمل أمثلة لما حدث قحط وجد فقام الفاروق عمر يتوسل بالعباس والحديث في البخاري قال أي عمر اللهم عيننا كنا نتوسر عليك بي بي بنبينا فتسقينا وإنا نتوسر عليك بعم نبينا فسقينا هنا تأتي إيه برضو الإشكلات في تقدير هذا الكلام نتوسر إنا كنا نتوسر عليك بنبيك هل بضع نبيك أم ها ثم قال وإنا نتوسر عليك بعم نبينا أي بجاهه بي جاه عباس أم بدعاءه سوف يأتي في القسم الخسم الثالث الثالث هو التوصل المختلف فيه أيضا مما يدل على هذا النوع طبعا أورادنا هذا الكلام في أنه نوع في, المشروع, في المشروع, المشروع التوصل بدعاء الصالحين إذا نحن نرجح على ما نديب الله به أن توصل الطريب كان بدعاءنا السلام وأن توصل عمر كان بدعاء العباس وصوف مزيد توضيح في اللطة المخالف وبيان الفاظ الحديث أيضاً لكن هذا الحاسب مجمل نحن طالما أوردناه في التوسل بدعاء الصالحين إذن نرى الله أعلى وأعلم أن هذا التوسل من من الضريل كان بدعاءنا النبي ومن ومن عمر كان بدعاء العباس كما سيأتي أنه في السنن قال إيه العباس اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة لو كان التوصل بجهن السلق بجهن عباس لما قال عمر له قم يا عباس فدعو قم يا أبا الفضل فدعو صح كده؟ لو كان بزياده خلاص يكشف وجوده خلاص يتبلك بوجود لكن قال قم يا أبا الفضل فدعو أيضا من الأدلة ذلك ما وقع مع معاوية نبي صفيان الله عنه لما وقع قحط في دمشق فقام معاوية فقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا نستشفع إليك بيزيد ابن الأسود القرشي يا يزيد ارفع يدك إلى الله يا يزيد ارفع يدك إلى الله هذا عند الذهبي في تاريخ الإسلام وصحاعة شفر الباني نأتي إلى القسم الثاني وهو وهو التوسل المحظور الممنوع وهذا ايضا لا خلاف كما أن الاول لا خلاف في جوازه فالثاني هذا لا خلاف في منعه والتوسل الشركي الذي وردت الادله في التحذير منه والذي كان نهجا عند المشركين الذين ضل سعيهم في الحياه وهم يحسبون انهم يحسن صنعا هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا فهؤلاء قد تقربوا بصنوف العبادات لأصنامهم زعما منهم أن هذا توصل إلى الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا فذكروا أمري ذكروا عبادتهم من ما نعبدهم إلا وذكروا أنهم يهدفون من وراء ذلك إلى أن يتخلبوا إلى الله فهم ما كفروا بالله ولا كفروا بالأصدار ها ما كفروا بالله وما كفروا بالإيه لذا كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما بلك فلذا أيضا فكانوا كفر من هذا الباب، لذا الله في نفس الآية أطر هذا الزعم أي زعم ما نعبدهم إلا ليخاربوا الله أبطل هذا الدعم في نفس الآية ماذا قال في ختامها إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهم كذبون بهذه الدعوة وكفار لما فعلوا ما فعلوا في ختام الآية ماذا قال الله إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار قيرا قال الله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دول آله لاللوا عنهم وذلك إفكوهم وما كانوا يفترون فذل أن التوسل والتخرب إلى هذه الأصنام باتخاذها شفعاء وصائد يتزلفون بها يتزلفون إليها بسمخ العبادات هذا من الافتراء والافك وذلك افكوه وما كانوا يفترعون ولا يؤثر في ذلك لا يؤثر في حكم الشرعي هذه الدعوة دعوة أنما يقول أنها وصائد وأنها تقاربنا فهذه العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني قولوا أنها توسك هو شرك قولوا أنها تقربزنا زلفا أنها شفعاء الله سمى, سمى ذلك شركا وقال تبارك تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قولوا ما يفعل ذلك أولها ويعبدون هذه الله سمعها إيه؟ هم إيه؟ قالوا هؤلاء شفعون هم قالوا هؤلاء شفعون والله يقول ويعبدون هم يقولون هؤلاء شفعون عند الله كل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض عن سبحانه وتعالى عمه عمه يشركون درس إليهم تأي سوية يونس 18 ويعبدون هذه الآية دليل على القاعدة تذكرنا أن العبرة في الأحكام بنقاص البدل والمعاني وليس بالألفاظ المباني. هم قالوا ها أولا شوفوا شوفوا شفاعون عند الله. والله يقول ويعبدون من دون الله. هم قالوا والله قال والعبرة ليست بأقوالهم. نعم العبرة بالواقع. والله صلى ذلك شير كان. كما قالت الله تعالى سبحانه وتعالى عما يشيكون ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا ينفعهم فالله سمّها عباد وهم سموها سمّوها شفاعة فذل ذلك أن قالهم لا يعتبر أصلا فالعبرة بالمقاصد المعين أيضا نقول ما فعله المشيكون مع أصنامهم عبر القرون الماضية عاد هو هو من جديد فقد تولى الغاية المتصوفة القبورية فقالوا ما قاله الأولون مع اختلاف يسير في الهيئات، فصار ها، فصار الصنم قبر لذلك الشيخ محمد معدوه يقول إيه وإذا كنا لنكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي هو في صنم عند البدوي؟ لا، صنم الدريح نفسه إيه صنم فانت يعمل بها ضريح يعمل مقام يعمل مشهد هو صنم فمع اختلاف يسير في الهيئات فصار الصنم هو قبر يطاف به ومقام يذبح له وينذر له فاذا سألتهم قالوا هؤلاء هؤلاء شفعاؤهم عند الله اتواصوا به وقالوا هؤلاء يقالبون إلى الله زلف نفس الكلام بيديك يقول لك احنا, احنا كلنا زنب مآصي وقلنا أثام ونحن أقل من أن ندغو الله مباشرة فهؤلاء يا الله نتقل من أن نفعل إليهم أحسن محلا من, من يقول أن أذبح عنده فضلا عما يقول أن أذبح لهم ليشعلنا عند الله ولشك أن هذا شرك فإذا أنكر عليهم بالحجج والبراهين قالوا فإذا انكر عليهم بالحجج والبراهين قالوا قالوا الم يقل الله ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله كما ذكرنا أن أهل البدع لا يحاجون باياتنا ترى لكن من القرآن تؤولونها قالوا الم يقل الله وابتغوا اليه وسيله نقول ان هذا الأمر الله هذا الأمر محمول على على المعنى العام اللي هو ليه الوسيلة مع المعنى العام الوسيلة مع العام التقرب إلى الله بكل ما يحبه وأرضاه لأعمال الصالحة الظاهرة والباطن لي عمل الطاعات لو تعرف العبادة تعرف العبادة كل ما يحبه الله وأرضاه لأعمال الأخوات الظاهرة الباطنة فهذا الأمر الأمر هو أمر عام الذي استنجد به هو أمر عام لأن تخاصم بالضابب بالسنوف العبادات. ثم نتنزل معه ولو حمل هذا الأمر بالدخول الوسيلة على المعنى الخاص الذي عمدتموه اللي هو التقرب إلى ما تفعلونه فهذا أمر مجمل. أنت تدعي أن الوسيلة أن تتخلى إلى, إلى القبرين إلى القبورين فجاءت السنة لتوضح ما هي الوسيلة. التي تقرأ بها اللي هو العمل الصالح ودعاء الصالحين والأستاصلات مأل خسنة والسلطة كانت مشهورة صح؟ نعيد تاني يوم <تصفيق> ما يستدلوا بالآية نقول أنتم قلتم لنا لما أنكرتم علينا ما نفعل عند الأصناء عند القبور والأولياء ألم يقول الله اتقوا الله وتقوا إليه وسيلة فنحن نتخذ إليه وسيلة نقول رضا عليكم الأمر في هذه الآية يحمل على وجهين إما يرض به الوسيلة العامة للأمر العام مع الوسيلة عن معنى العام لو قل ضاع نتخارب إلى الله نذهب لله ننزل لله نتوفى عند بيت الله ولو تنزلنا أن منرض بالوسيلة هؤلاء ما يتوسل به على على معنى الصلاح للتواصل فالتوسل قد ورد في اللفت الشرع في أنواع بعينها توصل بعمل صالح التوصل بإذن بدعاء الصالحين والتوصل بأسماء الله وصفاته لذلك حال هؤلاء ها يعني البغل شاسع والفرق واسع بين من يرجو الله في قضاء حاجة ويتوسل إليه باسم من أسمائه أو بفعل, بفعل طاعة أو بدعاء الصالحين وبين من يتوسل إليه بهذه الشركيات لذا حال هؤلاء المدعيب لا يختلف كثيرا عن الذين قيل فيهم وإذا فعلوا فحجة قالوا يجبنا عليه آبانا والله أمرنا بيهم فهؤلاء بزعمير الباطل يوقعوا في الشركيات ويقولون والله أمرنا بيهم مش هم قالوا ربنا بيقول تأولي الوسيلة فاتخذوا هذه الآية تكية ليفعلوا ما شاء على غرار الذين قالوا والله أمرنا بيهم فعلوا فحجة وقالوا الله أمرنا بيهم ولكن لا فعلوا اكبر وقالوا الله اكبر به تأولوا في ذلك الله اكبر من قل اكبر الله لا من بالشرك اكبر من الله ما لا تعلمون. قل اكبر لا لا من دون الله اكبر من الله اكبر من الله اكبر من الله اكبر من الله اكبر من الله اكبر من الله اكبر من من الله من الله الله اكبر وقال تبارك وتعالى ذلكم ذلك لا ربكم له الملك والذين من دونه ما يملكون من كثير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولا يسمع حكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم شركا ايضا مما قالوا هؤلاء المتصوفه القبوريه قالوا حديث عثمان بن حنيف يدل على مشروعية الاستشفاع بالموت لقضاء الحاجات تأتي إلى ميت وتقول اشفع لي عند ربك أن يرزقني خلي الولد خليل بالله يا اشفع لي عند ربك أن أقال أن حديث حديث الباب يدل على الجواز ومشروعية الاستشفاع بالموت في تفريج القرباء أردو كان ضريرا واستشفع عبد السلم بل كان حاجة نعم لا ما هم اطروا الحديث ده على إيه؟ ليس خاصا بهذا الضرير بل يكون له كما قالوا الأصل الامر الشرعي لهذا للرجل ولا لها كلها لهم كلها طب انا لو عندنا مساله قال الرجل قم فصلي يبقى هذا الامر خاص بالرجل فقط ولا بالامه كلها لما علم هذا الرجل فهذا امر للرجل الايه فاهم الينا للرجل كما بك قول للراجل فالشاك قالوا عليه الصلاة هذا الرجل أن يستشفع به فهذا يقول أمراً مطرداً في كل حاجة ولكل مكروب والرجل قد قال في دعائه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى حاجته قالوا بأبناء على ذلك يشرع أن تأتي إلى قبر السلم وأيضاً وسع الدهيرات تأتي إلى قبر كل ولي ليتطوف شفاعته في تفرج الكروب. شفته شفته الخيط لا إزاي؟ يبى النبي على الرجل أن يستشفع يعني على قولهم على زعمهم أن علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستشفع به. وهذا ليس خاصا بالرجل وليس خاصا بعهد نسلم وعلى فارض النبي صلى مات عندهم أن النبي صلى في, في قبره حي يعني. يسمع الاستغاثات والدعاء. هو لما نقول استطعت تعجز في دوينة العقل يأتي باستغيف النبي يستغيث بالنسل هذا يقول لك لا وأني شف مسلم حي حي حياة كا التي كانت في وقت الصديق وعمر لم يمت خبرت ها يقولون سلم في الحديث من سلم عليه فإن الله فإن الله عليه إيه روحي ولا من ساعة ولا من ثانية إلا ورجل يسلم على النبي فروحه وعليه فإن سلم روحه لا تزال معه دوماً أنزل إلى كلامه العقلي يأخذون في الغيبيات ويهرفون بما لا يعرفون. أنت لو مشيت مع هذه العقليات ما عرفنا أنهم عندهم حب. سلم يقول ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه بروحه فأرد عليه السلام ومن المعلوم قاطعا أنهم ما من دقيقة أو ثانية إلا و رجل الارض يسلم على سلم يسلم يقول اللهم السلام على سلم اذا بنا على بما بما ان اذا بما اننا اذا بما اننا كذا وكذا اذا في سلم حيكون في قبري وعليه يشرح ان تستغيث بي واذا كان خلاف موجود في سماع الموتى اذا تذب الى اي ولي به الله المستعان نعم المهم يعني ليس هذا موضوع الكلام اذا قالوا في دعواهم بالاستشفاع بالموت في قضاء الحاجات قالوا في حديث الباب حديث بن حديث. وهنا نقول ان هذا الذي يفعلونه استدلال على زعمهم الباطل أن الصاحب الجليل أن الضرير في في حديث الباب توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أم قاروا أن الرجل توسل توسّل بذات النبي صلى الله عليه وسلم له ذات وله جاب وهو أيضا حيو في قبره نقول الناظر في سياق الحديث قال رجل أدع الله أن يعافيني قال إن شئت صبرت ولك قال, قال بل أدع فالذي ينظر في سياق الحديث يعلم ان النبي علم الرجل ان يتوسل الى ربه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته قال ادع الله يعافيني وايضا قال اللهم شفعه ان شفعوا في يعني اقبل دعاءه الذي سيدعوه لي صحيح انا كذا فصلنا صح, صح؟ ولم يقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي إني أتوجه بك بدعائك ففارق بين أن تتوسل إلى الله بدعاء بدعائي في بحديث الباب فهجي القرن من القربات ونوع جائز مشروع من التوسل وبين أن تستشفع بالمقبورين والموت وتقول هؤلاء شفاءون عند الله فمن سوى بين الأمرين حاله كمن يقول إنما البيع من تردبها طرع على ذلك مسألة أن يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو طلب الشفاعة من الموت بصفة عامة هذه فيها تفصيل طلب الشفاعة يعني يأتي إلى قول بذوي يقول اشفع لي عندنا ربك الله لي ذنبي ماذا قال عند البذوي؟ ماذا قال للبدوي؟ إيش؟ لرك كل كلمة هم تقول. لم يقل لبدوي يا اغفل ولا كفر. لم يعتقد أن دعاء الله عند البدوي مستجاب. بدشك أصغر. يعتقد أن دعاء الله عند البدوي مستجاب. آه ليه ليشك أصغر؟ اعتقد أن هذه البوق التي في هذا جسد فيها باركة عندها أو دعاء عندها من أسباب استجابة الدعاء وهنا الشيء الأصغر لأنه اعتقد بسبب ليس إيه ليس بسبب إذن عندنا كم مرحلة هنا جماعة توحيد ثم التوحيد ثم التوحيد, التوحيد أن يقول يا بدوي اغفر لي هذا كافر مرتد يقول اغفر لي كيف تتعلم عن البدو ويشعر ستعطحك لك كيف تتعلم ثلاث خلالي <تصفيق> لكم سخصر فيها حتى تعيد ما مستعيد تبدين هذه كثيرا؟ آه طبعا لا خلاف في ذلك ماذا سفر؟ هذه أمور لا يعظم فيها الجاهل لا غفر بسهل كثيرا؟ نعم <تبع> إذن تعرض فيه؟ ما في جاهل في مثل هذه يقول يا بدوي اغفر لي وقد علم القواس والداني أن المغفرة لا تكون إلا من الله. ما لا, لا لا كان كان, كان شيخ ما كان يمكن على قال قال هذا من قال يا لي هذا كافر مرتد الحاله الثانيه ان يذهب ويقطع الفاف والقفار والرحال الى القبر ليدر الله عنده ظننا أن الدعاء عند هذه البقعة من أسباب استجامة الدعاء فهذا الشرك أصغر لأنه اعتقد في سبب لم يشرعه الله سببا فكل من اعتقد أو اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد في الشرك الأصغر كأن الأسباب إنما تعرف بالتجربة وإما تعرف بالشر حالة ثلاثة ربما هم جدا بقى أن يقول يا بدوي اشفع عن يبديو يقول يقول بدوي اشفع لي عند الله ان يغفر الله لي او اشفع لي يوم القيامه على الصراط وعند الحوض او اشفع لي عند الله ان يفرج عني هنا فصل في ذلك قالوا فارقم بين من يدعو بهذا عند الضريح وبين من يدعو بذلك في بلده مثلا مثلا واحد من وين البداوين معروف طبعاً حاجة معروفة طبعاً بأنكم من طلطة فعرفين بقى ان ال... هناك الصلب يزار هناك فحاضر فالعلمان فرق بين من يقول هذا الدعاء أي دعاء انتوا يدعو بإيه؟ يو يقول يا دوره اشفاء يا قالوا هذا استشفاء من الموتى فعلى تفصيلي ان فعل ذلك في حضره القبر فدي مساله بين البدعه وبين الشرك الأصغر اما ان تكون بدعه مفضيه للشرك الأصغر او أن ان تكون شرك اصغر ان يدعو في حضره الايه قالوا بخلاف ما إذا فعل ذلك بعيداً عن القبر طب وإن فرق بين أن ذلك ويقول إيش فعلي عند ربك ويقول ذلك في بلدي أو بين يقول ذلك عند القبر إيش فرق بين الحالتين لما قالوا في الحالة الأولى أن شرك أصغر أو بضعة تضب بين الأمرين وبين كونها شرك أكبر إذا فعلها في بلدي لم يشترك من كون أنه يدعو في ذنبه أنه بيعتقد في البركة وهو في البركة لا مش, مش هيري يقول, يقول نفس المقالة إيش فعلي عند ربك أن يغفر لي طيب. هذا هو الشرك أكبر, أكبر؟ هذا هو هذا أعتقد ممتاز. آه. ممتاز. آه. ممتاز. ممتاز. ممتاز. أن هو بيسحب كل هدنا أمتاد أمتاد أمتاد هنا بيعتقد أنه يواسع سمعه كل شيء ما هو لو لم يعتقد ذلك لما فعله لأن الفعل فرع على إيه؟ الاعتقاد. الف الفعل فار على الاعتقاد. فلما دع في بلده لذلك قالوا من كان يغرق فيقول أنقذني يا محمد. محمد هذا الرجل يقف على الطريق يقف على على ها ليس في شيء. لكنه قال أنقذني يا محمد يا رسول الله لأيه؟ لأ شريك. ها. فالذي يدعو بهذه نشوف العبارة هي هي لكن اختلفت بحسب النية إنما الأعمال وبالنية فيوقع لشفاع لي عند ربك هو في بلدي هو يقول زبلي فهذا كشه أكبر فالرقه بينها لأنه ما فعل ذلك إلا اعتقادا أن البدوي سيسمعه أما من فعل ذلك عند القبر فهذا بدعم أو شيء أصغر لما فيه هناك لأن هناك شبه عندهم أن الموت يسمعه تدور بين البدعم وشكل أصلا وذلك من خلال مسألة سماع الموذن قال شيخ الإسلام وما يفعله المبتدعون ها. وما فعله المبتدعون من المسلمين عند قبول الأنبياء والصالحين أو في أو في مغيبهم في مغيبهم قال فهذا مما علم بالتراءى من دين الإسلام وبالنقل المتواتر بجميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يكن أحد منهم أي من الصعبة يأتي إلى قبر الرسول فيقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم قال مل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أئمة المسلمين وقال أيضا ومن يقول للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين. أوضع الله لي أو هو لنا ربك أو اسال لنا الله. فهذا مما لا يستريب عالم أنه غير جاهز ومن البدع التي لم يفعلها أحد من سلف أمة. كل حاجة قال عبد ابن عبد الهزيل مغذسيل الحنبلي أما دعائه صلى الله عليه وسلم. وطلب استغفاري وشفاعتي بعد موتي هذا مما لم نقل عن احد من ائمه المسلمين ولا الائمه الاربعه نختم بهذا التفسير قال شيخنا واسد العثيمين في تعليق على كتاب اختصار المستغيث قال سؤال الميت سؤال الميت ركز سؤال الميت ان يسال الله سؤال قوى الحاجه يعني الميت لما تسال الميت دعيه من باب قال اا بينهما فرق اذا سال قضاء الحاجه فهذا شيء اكبر يقول يا فلان اقضي حاجتي يبدو يغني انا شيء اكبر قال واذا سال واذا سال ساله يعني ان يسال الله فهذا بدع وضاله لان الميت قد مات وانقطع عمله قال ومن يقول عند القبر للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي فهذا حرام وفيه تعب طلب الشفاعه مثلا ياتي الى قول في الحديث عند قبر مثلا ان يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك قال هذه هذا حرام وبدعه مكره افقد انه القسم الثالث التوسل المختلف وهذا ان شاء الله الى حين الله غدا في درس الغد اشرح مثال شيء نبدا باليمين كبر كبر طيب والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ااا